بوك تو حمشيم وشتايم اثنان وخمسون اثنان وخمسون بحنوت هاكولبو في المتجر في المتجر نليخ لكينيون هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المجر ان تغخ لص نيوت ينبغي أن سو يجب أن أسووق انسا نوت حرب دوغيم أريدشر الكثير أريد شراء الكثير أي نتسائم صخيهاد؟ الاز المكتبية أ الواازم المكتبية أن تغخ مع تفوت ف مختظم أحتاج لظرووف ورق خطاب أحتاج لظروف ورق ختابات أن تغخ التم وماكرم أحتاج لقلام حبر جاف؟ و تعلييم أحتاج لاقلم ح جاف وقلم تعلييم نمتمهيتيم أ الأفاف أ المفروشات أن التغخ شي أحتاج دوب ودج أحتاج دوب؟ وداج أن تغخ ش الخكتبةكونيت أحتاج إلى مكتب ورفف أحتاج إلى مكتب ورفوف هي نتم التؤم؟ أين للعب الأطفال؟ أ للعب الأطفال؟ أن تغير ببا؟ فيدبي أحتاج إلى عبة عروس وعبة ضب أحتاج إلى عب عوسة وعب ذب أنغخ قد غجل شحمة أحتاج إلى كة قدم ووشج أحتاج إلى كرة قدم ووشنج أظ أ أات ال أ أات العد تخش تس أحتاج شوش وكاش أحتاج شوش وكاش تغ محة وومغج أحتاج, أحتاج, أحتاج درل؟ وحتاج درل وك أي تسائمخشم الموجهرات الموجرات تغخ ششر تميد أحتاج سلسة ووسوار أحتاج إلى سلسلة وسيوار؟ أني تصغير تبعت وعقلم أحتاج إلى خاتم وحلق أحتاج إلى خاتم وحلق